ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لكافرنا عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما لهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتضدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تعقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدنك ترى منهم ما يك من ربك قغيان وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل الصالح فلا خوفنا ولاهم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريقين يقتلون